الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات أ ع م ا ل ن ا و يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له في تفسير ا ل ق ر آ ن للشيخ ا ل س ع د رحمه الله ومع ا ل ق ا ع د ة ا ل ث ا ن ي ة ع ش ر ة كما ب د أ ن ا فيها في آ خ ر الدرس السابق وتناولنا منها, منها قصار النظر التعارض يجب حمل كل نوع منها على ما يليق ويناسب المقام كل بحسب وقلنا هناك آ ي ا ت ظاهرها التعارض ونقول ظاهرها التعارض ل أ ن ه ا ليست م ت ع ا ر ض ة في الحقيقه ة لأن كلام ل ل ا تبارك ت ا و ع لان ى ينزه عن ل ت ا ق ض و ا ل ت ع ا ر ض لأن الله تبارك وتعالى قال افلا يتدبرون ا ل ق ر آ ن ولو كان من عند غير الله ل وجدوا فيه ا خ ت ل ا ف ك ث ي ر فمفهوم ا ل آ ي ة أ ن ه لما كان من عند الله إ ذ ن ليس فيه اختلاف لا كثير ولا قليل لكن قد يبدو ل ل إ ن س ا ن لاسيما إ ذ ا كان جاهلا أ و قليل العلم يبدو له تعارض بين بعض ا ل آ ي ا ت و أ ع د ا ء ا ل إ س ل ا م كثيرا ما ي ل ج ؤ و ن إ ل ى مثل هذه ا ل آ ي ا ت التي ظاهرها التعارض و ي ل ق و ن ا بالشبه على عوام المسلمين فيقول المؤلف رحمه الله ا ل آ ي ا ت ا ل ق ر آ ن ي ة التي يفهم منها قصار النظر, قصار النظر يعني ضعاف النظر الجهال العوام قليل العلم يجب حمل كل نوع منها على ما يليق ويناسب المقام كل بحسبه هذا هو الذي يجب حمل الايات التي ظاهرها ت تعرض ع ل ي فذكر من ذلك و ن ا ك كتاب هذا ا مهم في ل ش الشنقيطي ي خ الله لو اسمه لو رحمه د ف ع ايهام ل ل ط ر ا ب عليه ن ايات ك ت ا ب دفعه ا للطراب م عن آ ي ا ت الكتاب هذا الكتاب ذكر فيه كثير من ا ل آ ي ا ت التي ظ ا ه ر ه ا التعارض و ك ي ف ي ة الجامع بينها و أ ي ض ا هناك بعض الباحثين أ ل ف ايضا في مثل هذا وكذلك موجود في الأحاديث النبوية يعني هناك أحاديث نبوية هناك هذه الأحاديث التعارض التي يقال لها مختلف الحديث هذه ألف فيها مؤلفات أحاديث في فيها يعني ظاهرها شتى ق ا ل م ن ه ا ا ل إ خ ب ا ر ف ي بعض ا ل آ ي ا ت أ ن ا ل ك ف ا ر لا ي ع د ق ويكون ن ولا ت ل م يوم ا ل ق ي ا م ة وفي ب ع ض ه ا أنهم ي ق و ن و ي ح ا ج و ن ويعتذرون و ي ع ت ر ف و ن فنحمل ل كلام ك ا م ه م و ن ط ق ه م أنهم أ في ويكون ل الأمر ت ل م ويعتذرون و ق د ي ن ك ر و ن م ا ه م عليه من ا ل ك ف ر و ي ق س م و ن ع لدينا ى ذ ل ا ا ل ق ي م ة م و ا ط ن ففي ب ع ض ه ا ي ق و ن لدينا م و نقول انهم لا ينطقون بما لهم فيه ف ا ئ د ة إ ن م ا يتكلمون بكلام ليس فيه ف ا ئ د ة والكلام الذي ليس فيه ف ا ئ د ة كلا شيء ك أ ن ه لم ينطق أ و يقال إ ن ه م بعد أ ن يقال لهم اخساوا فيها ولا تكلمون تنقطع حجتهم ولا يستطيعون النطق قال رحمه الله وكذلك يكلمهم الإخبار بأن الله تعالى لا بأن ولا ينظر إ ل ي ه م يوم ا ل ق ي ا م ة مع أ ن ه أ ث ب ت الكلام لهم فالنفي واقع ع ن الكلام الذي يسرهم ويجعل لهم نوع اعتبار ا ل إ خ ب ا ر ب أ ن الله تعالى لا يكلم الكفار يوم ا ل ق ي ا م ة ولا ينظر إ ل ي ه م قال الله عز وجل إ ن الذين يشترون بعهد الله و إ ي م ا ن ه م ثمنا قليلا أ و ل ئ ك لا خلاق لهم في ا ل آ خ ر ة ولا يكلمهم الله ولا يكلمهم الله ولا ينظر إ ل ي ه م يوم ا ل ق ي ا م ة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم فهنا نفى ربنا تبارك وتعالى الكلام مع الكفار كما نفى سبحانه وتعالى النظر إ ل ي ه م فالاخبار ب أ ن الله تعالى لا يكلمهم ولا ينظر إ ل ي ه م يوم ا ل ق ي ا م ة في بعض ا ل آ ي ا ت أ ث ب ت الله تبارك وتعالى الكلام لهم معه م كيف لا تجمع بين هذا يعني هنا ربنا تبارك ت ع ا ل ى يقول لا يكلمهم الله يوم ا ل ق ي ا م ة في حين نجد ح ن ن في بعض ا ل آ ي ا ت ويوم يناديهم فيقول أ ي ن شركائي الذين كنتم تزعمون ف و ل الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أ غ و ي ن ا اغويناهم كما اغوينا ت ب ر أ ن ا إ ل ي ك ما كانوا إ ي ا ن ا يعبدون يبين في ك ل ا م ه في كلام ولو ترى إ ذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولو ت ر ى ا اذ وقفوا على ربهم قال أ ل ي س هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فهناك آ ي ا ت فيها كلام مع الكفار كيف تجمع بين هذا وذاك يقول رحمه الله النفي نفي الكلام لا يكلمهم واقع على الكلام الذي يسرهم لما نقول لا يكلمهم الله يوم القيامه كلاما يسرهم او نقول لا يكلمهم في موقف ويكلمهم في موقف هذا ايبقى ه او الكلام يجعل لهم اعتبار ك وتعالى به كلام لا يجعل لهم نوع لا به كلم لهم توبيخ وتقريع وكذلك النظر كذلك النظر نقول لا ينظر الله تبارك وتعالى ا ل ي يوم ا ل ق ي ا م ة نظرا يسرهم او نظرا يجعل لهم اعتبارا قال والاثبات واقع ا على الكلام الواقع بين الله وبينهم على وجه التوبيخ لهم والتقريع اثبات الكلام ان الله عز وجل يكلمهم كلاما فيه إيه؟ توبيخ وتقريع زي ما قلنا ولو ترى اذ وقفوا على ربهم قال أ ل ي س هذا بالحق ده توبيخ قالوا قال اليس هذا بالحق قالوا بلى ربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أ ش ر ك و ا أ ي ن شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إ ل ا أ ن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا ي ف ت ر و ن فالكلام هنا كلام ايه توبيخ وتقريع فالنفي يدل على ان الله ساخط عليهم غير راض عنهم والاثبات يوضح احوالهم ويبين ا ل ع ب ا د كمال عدل الله فيهم اذا وضع ا ل ع ق و ب ة موضعها لما ربنا سبحانه وتعالى يظهرهم ويظهر ص ر ا ئ ر ه م التي كانت خافيه على العباد ويبين أ م ر ه م للخلائق يوم ا ل ق ي ا م ة يعلم الخلائق أ ن هذا من كمال عدل الله عز وجل ل أ ن إ ن ز ا ل ا ل ع ق و ب ة بالمسيء هذا عدل من الله عز وجل و إ ذ ا وضع الله تبارك وتعالى ا ل ع ق و ب ة في موضعها فهذا كمال لله سبحانه وتعالى يقول ونظير ذلك أ ن في بعض ا ل آ ي ا ت أ خ ب ر سبحانه وتعالى أ ن ه لا ي س أ ل عن ذنبه إ ن س يومئذ إ ن س ولا جان يعني يوم ا ل ق ي ا م ة في مواقف لا ي س أ ل المجرم عن ذنبه وفي مواقف ي س أ ل عن ذنبه فيقول ونظير ذلك أ ن في بعض ا ل آ ي ا ت أ خ ب ر أ ن ه لا ي س أ ل عن ذنبه إ ن س ولا جان وفي بعضها ي س أ ل ه م ما كنتم تعبدون وقيل لهم اين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم او ينتصرون فكبوا و فيها هم ا ل غ ا م و ن ف قيل لهم اين ما كنتم تعبدون وكذلك ماذا اجبتم المرسلين فعميت عليهم الانباء يومئذ فهم لا يتساءلون و ي س أ ل ه م عن اعمالهم كلها كما قال الله عز وجل فوربك لنسالنهم اجمعين عما كانوا يعملون فيه اثبات أ ن الله عز وجل ي س أ ل ه م عن اعمالهم كلها ط ف ي ا ل آ ي ة ا ل أ و ل ى لا ي س أ ل عن ذنبه انس ولا جهل فهذا في نفي للسؤال فيه نفي للسؤال قال الله عز وجل فلنسالن الذين ارسل اليهم ولنسالن المرسلين وقفوهم إ ن ه م مسؤولون اما اذا كيف تجمع بين هذه ا ل آ ي ا ت أ و هذه المواضع في كتاب الله عز وجل يقول ف ا ل س ؤ ا ل المنفي هو سؤال الاستعلام والاستفهام عن ا ل أ م و ر ا ل م ج ه و ل ة ف إ ن ه لا ح ا ج ة إ ل ى سؤالهم مع ت م ا ل علم الله واطلاعه على ظاهرهم و ب ا ط ن ه م وجليل أ م و ر ه م ودقيقها والسؤال المثبت واقع على تقريرهم ب أ ع م ا ل ه م وتوبيخهم و إ ظ ه ا ر أ ن الله حكم فيهم بعدله وحكمته فهذا هو الجمع لا ي س أ ل عن ذنبه إ ن س ونجان لا ي س أ ل سؤال استعلام واستفهام يعني ل ي ل أ ن الله عز وجل لا ي ق ف عليه شيء في ا ل أ ر ض ولا في السماء فكيف يستفهم ن ه م الله تبارك وتعالى عن ذنوبهم وهو سبحانه وتعالى اعلم بهذه الذنوب وقد كتبت عليهم كتبها ا ل ح ف ظ ة وهي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى فالسؤال المنفي هنا هو سؤال الاستعلام والاستفهام عن الامور ا ل م ج ه و ل ة يبقى نيبا هنا نؤدبه السؤال نوعان السؤال ايه في القرآن سؤالنا عن توضيح و ت ق ر ي ر واستعلام واستخبار التوضيح و ا ل ت ق ر ي ر غالبا ا ل أ د ا ة التي ي أ ت ي بها لم ا لما والاستعلام والاستخبار غالبا ا ل ا د ا ة تكون هل يبقى هنا الجمع بين النفي و ا ل إ ث ب ا ت نقول إ ن النفي نفى الله تبارك وتعالى سؤالهم عما كانوا يعملون سؤال المستعلم و ا ل م س ت خ د ر و أ م ا ا ل إ ث ب ا ت فهو واقع على تقريرهم باعمالهم أ ع م ل ه تقريرهم م ب أ وتوبيخهم و إ ظ ه ا ر أ ن الله حكم فيهم بعدله يعني المشرك لما ي س أ ل يوم ا ل ق ي ا م ة ثم بعد ذلك يقر ب أ ن ه أ ش ر ك بالله عز وجل كما قال الله عز وجل ولو ترى إ ذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا ي خ ف و ن من قبل ولو ردوا ل ع ا د و ا لما ن ه و عنه و إ ن ه م لكاذبون وقيل لهم أ ي ن ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم او ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغوون وجنود ابليس ا ج م ع و قالوا وهم ف ي ق ص م و ن تالله ان كنا لفي ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين وما اضلنا الا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق الحميم فهنا ا ق ر بما كانوا عليه من الاشراك بالله عز وجل والضلال قال ومن ذلك الاخبار في بعض الايات انه لا انساب بين الناس يوم ا ل ق ي ا م ة وفي بعضها أ ث ب ت لهم ذلك ف إ ذ ا نفخ في الصور فلا أ ن س ا ب بينهم يومئذ ولا يتساءلون هذه ا ل آ ي ة تنفي ت ن ف يكون أن ي هناك أ ن س ا ب بين الناس يوم القيامه وفي بعضها أ ث ب ت لهم ذلك كما في قوله يوم يفر المرء من أ خ ي ه و أ م ه و أ ب ي ه هذا إ ث ب اثبات ت ف ا ل م ت أو ل م ث ب هو الامر الواقع والنسب الحاصل بين الناس هذا هو المثبت يعني لا يمكن نحن ننكر ان كل واحد له اب او ام او عم او اخ ويلقاه يوم ا ل ق ي ا م ة د ع م ه او خاله او ابوه او امه هذا شيء واقع فهذا مثبت والمنفي هو الانتفاع بذلك المنفي ايه الانتفاع بذلك يعني هل ينتفع الانسان بذلك هل يعني ينتفع هو بنسبه يوم ا ل ق ي ا م ة إ ل ا ما استثناه الله عز وجل كما سياتي لا ينتفع والنبي صلى الله عليه وسلم قال إ ي ه من بطا به عمله لم يسرع به نسبه فقوله تبارك وتعالى فلا أ ن س انساب ب ب ي بينهم يومئذ ينتفعون بها فالمنفي هو الانتفاع بها ف إ ن الكفار يدعون أ ن أ ن س ا ب ه م تنفعهم يوم ا ل ق ي ا م ة ف أ خ ب ر تعالى لا ينفع مال ولا بنون إ ل ا من أ ت ى الله بقلب سليم فهنا قول الله تبارك ت ع ا ل ى لا ينفع مال ولا بنون إ ل ا من أ ت ى الله بقلب سليم فيه نفع الولد ينفع الولد ينفع أ ب ا ه لا ينفع أ ب ا ه يوم لا ينفع مال ولا بنون إ ل ا من أ ت ى الله بقلب سليم أ خ ر ا ي ت الذي كفر باياتنا وقال ل أ ؤ ت ي ن مالا و و ل د أ ط ل ع الغيب يقول انها اوتى ما ل و ل د في القيام فالله عز وجل أ ط ل ع الغيب أ م اتخذ عند الرحمن عهدا ونظير ذلك ا ل إ خ ب ا ر في بعض ا ل آ ي ا ت أ ن النسب نافع يوم ا ل ق ي ا م ة يبقى عندك آ ي ة وآية بتنفي بتثبت بتثبت ي إ ه آية بتنفي النسب و آ ي ة بتثبت النسب و آ ي ة بتثبت نفع النسب يعني ا ل آ ي ة ا ل أ و ل ى قلنا بتنفي النسب إ ط ل ا ق ا ما فيش انساب فهذا لا بد انه يحمل على هذا فالمثبت و ا ل أ م ر الواقع والمنفي يحمل على الانتفاع ونظير ذلك الاخبار في بعض الايات ان النسب نافع يوم القيامه كما في الحاق ذريه المؤمنين بابائهم في الدرجات و إ ن لم يبلغوا منزلتهم وان الله عز وجل يجمع لاهل الجنات والدرجات العاليه من صلح من لما اشتركوا في الايمان واصل الصلاح زادهم من فضله وكرمه من غير ان ينقص من اجور السابقين لهم شيئا يعني في قول الله تبارك وتعالى والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم ثم قال الله عز وجل وما الفناهم من عملهم من شيء فيوم ا ل ق ي ا م ة إ ذ ا دخل المؤمنون ا ل ج ن ة وكان ا ل آ ب ا ء سابقين في الدرجات عن ا ل أ ب ن ا ء اب صالح وابنه مؤمن لكن صلاح ا ل أ ب جعله في د ر ج ة ع ا ل ي ة هل يفرق بين الولد و أ ب ي ه ب ر ح م ة الله تبارك وتعالى ترفع الذريه إ ل ى م ن ز ل ة ا ل آ ب ا ء ط ب هل لما يرفع الله عز وجل ا ل ذ ر ي ة في د ر ج ة الاباء ينقص من د ر ج ة الاباء شيئا لا لا ينقص هذا تفضل من الله عز وجل فيقول يقول ا ل ش ا ر ح وبذلك تظهر الحكمه في قوله الحقنا بهم ذريتهم وما أ ل ك ن ا ه م من عملهم من شيء كل م ر ئ بما كسب رهين ليه يقول لأنه قد يقول قائل هذا قد قائل يرفعون وهذا ينزلون ع ن د ه م يرفع ودل و ينزلون من, من, من درجتهم فالله عز وجل يقول الحقنا ب ي ن ذريتهم فضل ابن الله عز وجل وما أ ل ت ن ا ه م ما أ ن ق ص ن ا ه م من أ ع م ا ل ه م من شيء وهذا تفضل ابن الله عز وجل ل أ ن هؤلاء الاباء تقر اعينهم ب إ ي ه باجتماعهم ب ا ل أ ب ن ا ء والله عز وجل يحب لعباده المؤمنين يوم ا ل ق ي ا م ة أ ن يكونوا في نعيم وسرور وعلم الله عز وجل ذلك منه يعلم أ ن تمام النعيم وتمام السرور أ ن يرى ا ل أ ب ولده معه في د ر ج ة و ا ح د ة فتفضل الله تبارك وتعالى على هؤلاء ا ل أ ب ن ا ء ب أ ن الحقهم ب ا ل أ ب ا ء لكن هذا عندما, إيه؟ عندما يشتركون في أ ص ل ا ل إ ي م ا ن إ ن م ا مؤمن وكافر لا خلاص انتهى الكافر خلاص الكافر ده له مكان آ خ ر غير ا ل ج ن ة يقول ومن ذلك ا ل ش ف ا ع ة ف إ ن ه أ ث ب ت ه ا في ع د ة مواضع ونفاها في مواضع من ا ل ق ر آ ن وقيدها في بعض المواضع ب إ ذ ن ه ولم ولمن ارتضى من خلقه يعني عندنا مواضع في ا ل ق ر آ ن فيها نفي ا ل ش ف ا ع ة زي قول الله تبارك وتعالى فما تنفعهم ش ف ا ع ة ا ل ش ف ع ي ن مش د نفي للشفاعه نفي ل ل ش ف ا ع ة واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها ش ف ا ع ة والايه ا ل أ خ ر ى ولا تنفعها ش ف ا ع ة وقول الله تبارك وتعالى من قبل اياته يوم لا بيع فيه ولا خ ل ة ولا ش ف ا ع ة قول الله تبارك وتعالى في هذه ا ل آ ي ا ت ف ي كله نفي ا ل ش ف ا ع ة لكن هناك مواضع اثبت ربنا تبارك وتعالى فيها ا ل ش ف ا ع ة قل لله ا ل ش ف ا ع ة جميعا ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع ب د أ ي ا فيها اثبات ل ل ش ف ا ع ة في مواطن أ خ ر ى قيدها في بعض المواضع ب إ ذ ن ه زي قول الله تبارك وتعالى ما من شفيع إ ل ا من بعد إ ذ ن ه يومئذ لا تنفع ا ل ش ف ا ع ة إ ل ا من أ ذ ن له الرحمن ورضي له قوله يقول فتعين حمل المطلق على المقيد و أ ن ه ا حيث نفيت فهي ا ل ش ف ا ع ة التي بغير إ ذ ن ه يبقى نقول هنا إ ن ا ل ش ف ا ع ة ا ل م ن ف ي ة هي ا ل ش ف ا ع ة التي لم ي أ ذ ن الله تبارك وتعالى فيها نعرف ان ا ل ش ف ا ع ة لا بد فيها من الاذن والرضا ي أ ذ ن الله تبارك وتعالى للشافع ويرضى عن الشافع والمشفوع وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ي أ ذ ن الله لمن يشاء ويرضى ي ب ا ى اذن ورضى ي ب ق نحمل ا ل آ ي ا ت التي نفى الله تبارك وتعالى فيها ا ل ش ف ا ع ة أ ن هذه ا ل ش ف ا ع ة التي ليست ب إ ذ ن الله تبارك وتعالى و أ ن ه ا لغير من رضي الله تبارك وتعالى قوله وعمله ها؟ وحيث أ ث ب ت ت فهي ا ل ش ف ا ع ة التي ب إ ذ ن ه لمن رضيه الله و أ ذ ن له أو أذن فيه ولا يملك الذين يدعون من دونه ا ل ش ف ا ع ة إ ل ا من شهد بالحق وهم يعلمون هذا ا س ت ث ن ا ء منقطع إ ل ا من شهد بالحق يعني لكن ا من شهد بالحق ف إ ذ ا هذه ا ل ش ف ا ع ة هي ا ل م ث ب ت ة ا ل م ث ب ت ة أ ن تكون هذه ا ل ش ف ا ع ة ب إ ذ ن الله تبارك وتعالى وبرضاه سبحانه وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إ ل ا ب إ ذ ن ه ولا يشفعون إ ل ا لمن ارتضى ومن ذلك أ ن الله تبارك وتعالى أ خ ب ر في آ ي ا ت ك ث ي ر ة أ ن ه ل ا ي ه د القوم الكافرين والفاسقين والظالمين يعني عندك آ ي ا ت ك ث ي ر ة إ ن الله لا ي ه د القوم الكافرين والله لا ي ه د القوم الكافرين والله ل ا ي ه د القوم الفاسقين إن ا ل ل ه لا ي ه د القوم الظالمين وفي بعضها أ ن ه سبحانه وتعالى يهديهم ويوفقهم يعني أ ن ت لما ت أ خ ذ ا ل آ ي ة إ ن الله عز وجل لا يهدي الكافرين لا يهدي الظالمين لا يهدي الفاسقين ثم بعد ذلك تجد آ ي ا ت تثبت ه د ا ي ة الكافر والفاسق والظالم مثلا لما ت ق ر أ ق ص ة موسى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام مع فرعون و ا ل س ح ر ة ب السحره ذاكرون ايه كانوا كافرين كيف هداهم الله عز وجل ف أ ل ق ي ا ل س ح ر ب ساجدين قالوا امنا برب العالمين ف هنا م م ك ن بقى واحد من المنصرين والمستشرقين يقول لك القران آ ن في ت ع ر ض ت القرآن عندكم في تعارض ربنا وتعالى الكافرين الكافر سبحانه بيقول وتعالى والله لا القوم هذا هذا الكافر. في قصة ايضا يهدي زي قصة في سليمان مع م ل ك ة س ب أ في ا ل آ خ ر ه ق ا ت ايه و أ س ل م ت مع سليمان لله رب العالمين مع ا ن ه إ ي ه وصدها ما كانت ت ع ب د من دون الله إ ن ه ا كانت من قوم الكافرين اذا كانت من قوم الكافرين اذن أو الله لا قوم الكافرين. كيف ا ف ر ه د ه ا الله عز وجل يبقى في بعضها أ ن ه سبحانه وتعالى يهديهم فمن ي ر د الله أ ن يهديهم يشرح صدره ل ل إ س ل ا م ثم هو كان ك ا ف ر قبل كده يقول وفي بعضها أ ن ه يهديهم ويوفقهم فتعين حمل المنفيات على من حقت عليه ك ل م ة الله عز وجل لقوله إ ن الذين حقت عليهم ك ل م ة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آ ي ة وحمل المثبتات على من لم تحق عليهم ا ل ك ل م ة يعني احنا عارفين ان الله عز وجل كتب مقادير الخلائق قبل أ ن يخلق السماوات و ا ل أ ر ض خمسين أ ل ف س ن ة وعارفين إ ح ن ا مراتب ا ل إ ي م ا ن بالقدر أ و ل مرتبه هي مرتبه إ ي ه العلم فالله سبحانه وتعالى علم أ ن فلانا هذا مهما يؤتى من ا ل آ ي ا ت لن يؤمن مهما يؤتى من الآيات يؤتى فالله تبارك وتعالى كتبه عنده كافرا يبقى مهما تجيب لهم الايات خلاص هو كتب كافر عند الله عز وجل والله عز وجل ما ظلموش ربنا سبق ح ا ن ه س ب بعلمه انه و ن يؤمن فكتبه كافرا لكن واحد ت ا ن ي ربنا سبحانه وتعالى علم انه س ي ن ش أ على الكفر لكن لما ت أ ت ي الايات لما يذكر بالله عز وجل سيؤمن ها فهذا الذي سيؤمن وكان كافرا لكنه م ع د ذلك ايه امن فهذا الذي حقت عليه ك ل م ة العذاب او الذي ل ي حقت ع هذا كلمة الله عز وجل ه عز هو ا ل ل ي نحن ا نقول والله لا يهدي القوم الظالمين ان الله لا يهدي القوم الكافرين هؤلاء هم الذين لا يهتدون والاخرون ليسوا كذلك والاخرون ليسوا كذلك فيقول هنا وحمل المثبتات على من لم تحق عليهم الكلمه ة ؤ ل لم ل ا ء تحق يقول ه م ايه الكلمة يقول الشارح كلمته ا ل ا ز ل ي ة يعني الذي قدر عز وجل انهم في النار فهم لا يؤمنون ولازم انت تقول قدر لان التقدير يفتح لك ببق الفهم اللي انت تقدر تقول ان لا ربنا سبحانه وتعالى علم وكتب سبحانه وتعالى وخلق ت ع ا ل ى و وشاء سبحانه وتعالى وخلق ت ع اما إ ذ ن لما انت تقول الكلام ذ ا تبقى انت فاهم ان ده التقدير ده بناء على علم الله سبحانه وتعالى ا ل أ ز ل ي يقول وحمل المثبتات على من لم تحق عليهم ا ل ك ل م ة وهذا هو الحق الذي لا ريب فيه ومن ذلك الاخبار عن بعض ا ل آ ي ا ت أ ن ه العلي ا ل أ ع ل ى و أ ن ه فوق عباده وعلى عرشه وفي بعضها أ ن ه مع العباد أ ي ن م ا كانوا و أ ن ه مع الصابرين الصادقين والمحسنين ونحوهم فعلوه تعالى أ م ر ثابت له وهو من لوازم ذاته وذنوه ومعيته لعباده لانه اقرب إ ل ى كل احد من حبل الوريد فهو على عرشه علي على خلقه ومع ذلك فهو معهم في كل احوالهم ولا منافاه بين الامرين لان الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع نعوته وما يتوهم بخلاف ذلك فانه في حق المخلوقين واما تخصيص المعيه بالمحسنين ونحوهم فهي م ع ي ة أ خ ص من ا ل م ع ي ة ا ل ع ا م ة ف ت ض م ن محبتهم وتوفيقهم وكلاءتهم و إ ع ا ن ت ه م في كل أ ح و ا ل ه م في ح ث وقعت في سياق في ا ل م ح و احوالهم ل النوع ث ن من ا هذا ء فهي و ي ث ق ع ت في ي س ق ا ت والترغيب ت ح ذ ي ر ر و ا ل ي فهي ب ن النوع عندك الأول طبعا باجع الصفات عندك بعض الآيات فيها إثبات العلو لدرسل لله عز وجل بعض عز يقول الله عز وجل سبح اسم ربك الاعلى ايش ك د ه احمد صبر صح النوم صحي سبح اسم ربك الاعلى وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم ثم استوى على العرش ثم استوى الى السماء اذا هنا في اثبات العلو لله عز وجل وفي ايات تثبت ان الله عز وجل مع عباده وهو الذي خلق السماوات والارض في س ت ة ايام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما ي ع ر ض فيها وهو معكم, أينما كنتم وهو معكم اينما كنتم قد يفهم منها الانسان ان الله عز وجل معهم في ا ل أ ر ض ومعهم في الصحراء ومعهم في البيت ومعهم في أ ي مكان وهو معكم أ ي ن م ا كنتم لكن هذا الفهم فهم إ ي ه فهم خاطئ هذا فهم ا ل ح ل و ل ي ة الذين يقولون ان الله عز وجل حل في كل مكان و أ ن الله عز وجل في كل مكان كذا م كانوا يفهمونا ز ا ح ن ا ص غ ي ر ن ل ربنا في كل مكان واحنا نفهم ان ربنا في كل مكان يعني معك في المسجد لا هذا فهم خاطئ الله عز وجل فوق خلقه سبحانه وتعالى على عرشه مستو و هو بائن من خلقه سبحانه و تعالى لا يختلط بخلقه سبحانه و تعالى طيب وما ان احنا نفهم ك ل ا م ت ه ازاي نقول انت لو دقات في ا ل آ ي ة نفسها وهو الذي خلق السماوات و ا ل أ ر ض في س ت ة أ ي ا م ثم استوى على العرش وبعدين في آ خ ر ا ل آ ي ة وهو معكم اينما كنتم ط ب كيف ب ق استوى على العرش وهو معكم اينما كنتم نقول اهنا المعيه د ي ت معية, ايه؟ معيه علم و إ ح ا ط ة لماذا لا نحملها ش على معيه المكان حتى لا يكون هناك تناقض بين ا ل ق ر آ ن وهل هذا متصور ن ع م م ت ص و ر حتى في المخلوقات يعني ا لما و ا ح د ل يمشي ويلاقي القمر فوقهم يقول أ ن ا أ س ي ر ومعي القمر مش لما القمر ف و ق ه انت تحت وهذا في المخلوق والله عز وجل ليس كمثله شيء ح ط الايه إيه؟ الآية دي تحكم على جميع ا ل آ ي ا ت التي فيها اشتباه او اضطراب عند الانسان ايه م ح ك م ة يبقى خرج اي آ ي ة فيها اشتباه ايات المشتبهات ا ل آ ي ه تحكم عليها ليس كمثله شيء ت قلت و ب ازاي ربنا سبحانه وتعالى يكون على العرش وهو مع عباده نقول هو معكم أ ي ن م ا كنتم هذه ا ل م ع ي ة م ع ي ة علم و إ ح ا ط ة و ا ل ل ه على ز و ج ع ل عرشه مستوى وكذلك ه و مع خلقه زي ما احنا قلنا إ ي ه ان هذا متصور في القمر ومخلوق ه و فما بالك بالله عز وجل الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فالله عز وجل مع عباده ومع ذلك هو مستوى على عرشه فوق خلقه لكن المعية الأخرى ا ل م ع ي ة الاخرى زي ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون تؤمنين بها وهو معكم اينما كنتم وهو مع المحسنين وهو مع المتقين ان الله مع الصابرين وان الله مع المؤمنين اذا المؤمنين ولا مع المتقين ولا المحسدين ولا مع الصابرين ولا مع العباد ده مع مع مع مع مع معية معية نقول دي معي خاصة دي خاصة خاصة اذا ارتقى الانسان بايمانه حتى يبلغ الكمال في الايمان او يبلغ درجه الاحسان او يكون من الصابرين او يكون من المحسنين نقول له ابشر فلك معيه خ ا ص ة من الله عز وجل ط ب ايه الفرق بين هذه ا ل م ع ي ة و ا ل م ع ي ة الاخرى ل ي معيته مع عباده نقول هذه المعيه تتضمن محبتهم وتوفيقهم وكلاءتهم أ ي حفظهم و إ ع ا ن ت ه م في كل أ ح و ا ل ه م شوف سيدنا موسى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قالوا ان ايه لمدركون قال كلا إن معي ربي س ان ه د إ معي ربي ساهدي نبينا صلى الله عليه وسلم لا يتحزن ان الله معنا هذه معيه خاصه معي فحيث وقعت في سياق المدح والثناء فهي من هذا النوع وحيث وقعت في سياق التحذير والترغيب والترهيب فهي من النوع ايه؟ الاول والعلم معية و ا ل ا ح ا ط ة وهو معكم اينما كنتم فاحذروا ان تفعلوا شيئا يغضب الله عز وجل لانه مطلع على احوالكم عالم بصرائركم كما يعلم ظواهركم سبحانه وتعالى فاحذروا ان ت أ ت و ا بشيء يراكم الله تبارك وتعالى عليه ويعاقبكم عليه ي ب ا هذا هو الجمع بين هذه الايات العبد ليس له م ع ر ف ة بالله عز وجل الا ما اخبر بها عن, عن نفسه ربنا سبحانه و ا خ ب ر ن ا انه م س ت و ن على عرشه وانه فوق خلقه يبقى هذا الذي نؤمن به إحنا كما قال الله عز وجل ولا يحيطون به علما انت شنوك ن تحيط بالله علما إ ل ا بالذي أ ع ل م ن ا إ ي ا ه ف إ ذ ا أ ع ل م ن ا أ ن ه م س ت و ن على عرشه و أ ن ه معنا أ ي ن م ا كنا و أ ن ه مع المؤمنين والمحسنين لا بد نحمل هذا على شيء وهذا على شيء وهذا على شيء ومن ذلك النهي في كثير من ا ل آ ي ا ت عن م و ا ل ا ة الكافرين وعن م و ا د ت ه م والاتصال بهم وفي بعضها ا ل أ م ر ب ا ل إ ح س ا ن إ ل ى من له حق على ا ل إ ن س ا ن منهم ومصاحبته بالمعروف كالوالدين والجار ونحوهم فهذه ا ل آ ي ا ت العامه من الطرفين ولوضحها الله غايه التوضيح في قوله واخرجوكم من دياركم وظاهروا فالنهي واقع على التولي والمحبه لاجل الدين والامر بالاحسان والبر واقع على الاحسان لاجل ا ل ق ر ا ب ة او لاجل ا ل ج ي ر ة او ا ل ا ن س ا ن ي ة على وجه لا يخل بدين الانسان قول الله تبارك وتعالى يا أ ي ه ا الذين امنوا لا تتخذوا عدوي و ع د و ك م أ و ل ي ا ء تلقون إ ل ي ك